فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء إلى أجل قريب إن نجب دعوتك نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساء دَيْنَا لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَبَرَبِّنَا لَكُمْ الأَمْثَالُ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكُونُ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُمُ الْجِبَالُ فَ تحسب الله مخلف وعده رسوله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات والسماوات وبرزوا وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سعابلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع به وليعلموا, وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر, وليذكر أولو الله